بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حيل بهذا البلد ووالد وما ولد لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدْ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدَى أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدْ أَلَمْ نَجَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدَرَكَ مَا الْعَقَبَةِ فَاتَّكُ رَقَبَةِ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة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 Alayhim na'rum mu'sada